بقُلُوا بِهِمَّ رَضُم فَزَادَهُ مُن اللهَّهُ مَرَضَ وَلَهُ معذابٌُ أَلمٌ بِمَا كانَوا يَكْذِبُ وَإذاقِيلَ لَهُم لا تُفسِدوا فيِي الأأَبْض قَالُ إَِّماَا نَحْنُ مُصْرحُ أَلَ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 هُمُ الْسُفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نحن